براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهستم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير محجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 بَأَنَّهُ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ذَلِيلٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَن يَنقُصُهُ شَيْئًا ثم لم ينقصكم شيئا ولم ظاهر وريكم أحدا فاتم لهم عليهم عهدهم إلى مدةهم إن الله يحب المستقيم فإذا سلخ الأشهر صر مقتول المشركين حيث وجهتهم وَخُذُوهُمْ وَأَخْضُوهُمْ وَطَعِنُوهُمْ كُلَّ مَضَاجِعِهِمْ أَيُنْذِرُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَقَنُوا حَبِيلَهُمْ إِنَّ رَبَّاهُمْ هُوَ الرَّحِيمُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرٌ فَاجِدْهُ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أجره مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يغطبوا فيكم إلا هم ولا ذنة يُرْغِبُونَ نَصْرَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَمَن يُقَلِّلْ قَدَّعَ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يرقبون في المؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تادوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات قوم يعلمون وَإِنَّكَ هُوَ أِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَظَعْلُهُمْ فِي بِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَيْمَنَ الْحُسْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُوْي ألا تقاتلون قوما مكتوا أيمانهم وهموا بإسراج الرسول وهموا بإسراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينطبكم عليهم ويشف صدور قوم مؤمين ويذهب ضيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبَ السُّفَهَاءُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَسْتَخْضِرُوا وَلَمْ يَسْتَخْضِرُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَرِيدًا والله قَادِرٌ بما تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْفُحْشِ قُلْ لَئِنْ حَضَرَتْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ مَا نَفَعَتْكُمْ شَيْئًا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال مقتربتموها وتجارة تخشون كسابها ومساكن تغطرنها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضقوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجر قوم الفاسعين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وَيَوْمَ حُلِينِ إِذْ أعجبتكم كثرتكم فَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ شَيْئًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْكُمْ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من البحث ذلك على من يشاء والله رفوظ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسو فلا يقربوا المسجد الحرام بحثا من هذا وان تثم على لسان فستوفيكم الله عذر صبره إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا, ولا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى حتى يحقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قولا الذين كفروا من قبل قال لهم الله ان لا يهلكون اتخذوا اصهارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اذابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا آلَئِنْ إِلَّا لِيَحْدُثُوا إِلَاهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ يُرِيدُونَ أَنْ يُفْتِنُوا رَبَّنَا بِأَسْوَالِهِمْ وَيَأْذَوْهُ إِلَّا الَّذِينَ رَهَوْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَبِالْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحباب والغبيان لا يأخذون أموال الناس بالباطل. لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يجمعون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله ولا ينفقونه في سبيل الله كبشره بعذاب أليم يوم يحنى علينا في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كمزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحزمونه عاما ليواقعوا, ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله دزن لهم سوء أعمالهم والله لا يهزر قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعزدكم عذابا أليما ويتبذل قوما غيركم ولا تضفوه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نقره الله إذ أصرده النبي لكفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله ستينته عليه وأيده بجنود لم فروها وجعل كلمة الذين كفروا السبنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خلافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وتفرا قاطدا لست ولكن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 أتَلَّ اللَّهُ أَنْكَ لِمَا أَدِينَ لَهُمْ حَتَّى يَتَظَينَ لَكَ الَّذِينَ صَدقوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْلَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيْنَ يُجَاهِنُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِيمِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاضْطَرَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ, فهم فِي رَيْبٍ مِنْ أَخْبَارِهِ ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كرههم بعاتهم ولكن كرههم بعاتهم فتذتهم فتذتهم وقيل قعدوا مع القائدين. لو خرجوا فيكم ما سادوكم إلا قبالا ولأوضعوا حمالكم يدغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد اذتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقل يدولك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله ومنكذبون ومنهم من يقول دلي ولا تسنم الا في الكتبه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ لِلْكَافِرِينَ إِنْ تُصْدِكَ حَسَنَةٌ فَسَوْءُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَفْلَحْنَا الْمُرَنَا مِنَ الْقَضَاءِ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ وَلَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ فَرَضَ كُورَةٌ لَنَا إِلَّا إِذَا الْحُسْنَى يَأْتِينِي ونحن لا تربص بكم أي نصيبكم الله بعذاب من عينه بعذاب من عينه أو بأي دين فتربصون إن معكم متردّصون قل أنفقوا فوعا أو شرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسحين وما منعهم أن تقبل منهم إِلَّا إلا إلا أنهم كتموا دينه ودعوه ولا ولا يدخل الصلاة إلا وهم كثلا ولا ينطق إلا وهم كارهون فلا تعبد أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وكذق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولا كنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجنحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ربوا مات أعطاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راهيون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها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 يحرفون بالله لكم ليضوكم والله ورسوله أحق أن يضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحافظ الله ورسوله فأمله فأن له نار جهن مصاردا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 صائتين منكم نعذب نعذب صائتين لأنهم كانوا مجرمين. المناقضون والمنافقون بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أيديهم. نَسُوَ اللَّهَ كَلَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَذَوَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْخُفَّارَ وَالْخُفَّارَ لَا مَجْمَلٌ مَا خَالِدِينَ فِيهَا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآفرة وأولئك هم القاترون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم موح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم ورصحاب نبينا والمؤسفكات أتتهم رسلهم بالغزنات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 وَا الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عزيز غَيْرُ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ تجري من تحتنا الأنهار قالت فيها ومساك قيده ومساك قيده في جنات عدن ورفوان من الله أكبر ذلك هو الفضل العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوأهم جهنم وبهس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكبر وكفروا بعد إسلامهم وَكَفَىٰ مِنَ اللَّهِ شَهِيدًا وَهُم بِإِيمَانٍ لَّمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَن أُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الضُّرِّ فَإِن يَسْلُبُوا يَسْلُ خَيْرًا لَّهُمْ وَهِيَ تَصِلُ لَهُمْ وَأَجِدُهُمْ وَاللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به, بخلو به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم فاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه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 الذين ينجون المصورين من المؤمنين تصدقاء والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِنَّ سَاءَ قَوْلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمَرْسَى فَلَن يَغفرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ صَرِيحًا الْمُقَنَّفُونَ بِمَغْرَفَةٍ مِنْ خِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَادِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَدِّ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَسَافِرُ فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا شَبْتُ حَرْبًا لَّوْ كَانُوا يَسْتَهُونَ فَالَّذِي أَوْقَعَكَ قَلِيلاً وَالَّذِي أَدْفَعُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَسْتَبُونَ فَإِذْ وَجَّهَتِ اللَّهُ إِلَى قَائِنَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَجَابُوا لِلْقَوْلِ فَقُلْ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 إنهم سفروا بالله ورسوله وما وهم تاسطون ولا تعجدك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعجبهم بها في الدنيا وكذفق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا انْجَلَتِ السُّورَةُ أن آمَنَ بِاللَّهِ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُنَطِّلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا غَرَّنَا لَكُمُ الْقَاعِدِينَ رَجَوْا بِأَنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرى وأولئك هم المصلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعزرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين سترو منهم عذاب أليم. ليس على الوفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينتفخون. لا يجدون ما ينتفخون حرج إذا نفحو لله ورسوله. ما على المحسنين من سجين والله رفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه سَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَسِيلُ مِنَ ٱلْجَمْعِ حَزَمًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا ٱلسُّدِينُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُم أغنياءَ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لا يُنَبِّئُكُمْ بِمَا فُتِنْتُمْ تَحْمِلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ تَزَاءَمُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن الحوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ومفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وَمَا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مُزَيَّنَةٌ زِينَةً لَّكَ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِذَا قُضِيَتِ الْحِكْمَةُ وَأُخْرِجُوا فِيهَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَبِأَيِّ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخد ما ينفق قرباته عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله هو الغفور الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين استفعوه به حسان رضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات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 سنؤذدهم مرة ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون أسرفوا بذنوبهم خلقوا عملهم صالحاً وآخرون سيئاً، أَسَلَ اللَّهَ أَيُّهُمَا يَشُوفَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.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 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَالْميراثَ وَاللَّهُ هُوَ الْوَارِثُ الْحَكِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مُبْجَّون لأمر الله إنما يُعذبهم وإنما يَتوب عليهم والله عليم حكيم واللذي لا تقدوم أشد ضراوة وفراوة تفرق بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصابا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أنسقوا فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله حب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان صعير خير أم من أسس بنيانه على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهجي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم البذيب نوريبكا في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم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 وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ وَلِيًّا وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَتَإِذُونَ الْعَابِدُونَ الْحَانِثُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ أغراثون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كانت تغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ وَعْدُ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُ الْحَلِيمِ وَمَا كَانَ الَّذِينَ طَوْمَنْ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبْدِينَ لَهُمْ مَا يَتَعُونَ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 لقد قمت ساغوا على النبي والهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين صلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم.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 ما كان لأهل النبيلة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا ولا مقرصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يغيظوا الغفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كفد لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المسلمين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا, ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجريهم الله أحسن ما كانوا يعمرون وما كان المؤمنون لينفروا كأسة فَلَوْلَا نَظَرْ مِنْكُلِ الْقَرْثِ مِنْهُمْ فَأَيْفَ أَنْتُمْ لِيَتَفَقَّهُ لِيَتَفَقَّهُ الْدِّينُ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ إِذَا وَجَعُوْا إلَيْهِمْ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايها الذين امنوا قافلوا الذين ييلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الشَّيَاطِينُ فَزَادَتْهُمْ عُتُوًّا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل, هل يراكم من أحد ثم من صرَّخَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَسْقُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَدِيدٌ عَلِيْلٍ عَلِيْتُمْ عَدِيدٌ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ عَلِيْتُمْ بِالْمُؤْمِنِ رَأُوفٌ رَحِيمٌ فإن تعلوا فقل حسن الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم